من اسمائه جل وعلا الحميد الحميد هذا الاسم الكريم الذي ورد في القرآن سبع عشرة مرة والحميد هو المحمود لذاته على كل حال وبكل لسان فالكون كله يشهد له بالحمد وكل شيء في هذا الكون من العرش الى الفرش ومن السماء الى الارض يشهد له تبارك وتعالى بالحمد أن الحميد تبارك وتعالى هو الذي يحمد في الصراء والضراء وفي الشدة والرخاء نعم يحمد في الصراء ويحمد كذلك في الضراء ويحمد عند الشدة ويحمد عند الرخاء لأن العبد لا ينظر إلا من منظوره الخاص فقد يقف العبد عند محلة من المحل أو شدة من الشبائل او ضراء وقعت به ويتصور ان هذا هو الضرر الماحق ويتصور كيف يحمد الله كيف يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على هذه الشدة او على هذه الضراء والله الذي لا اله غيره لو كشف الله عز وجل له ما في هذه الشدة وما في هذه الضراء من حكمة الحميد الذي يجب أن يحمد على كل شيء في الصراء والضراء والله لوضع أنفه على الطين شكرا لله جل وعلا أذكر موقفا لعالم من علمائنا ولشيخ حبيب من شيخنا كان في أمريكا غضب جدا من إخوانه حين عادوا إليه وقالوا له لم نجد لك حجزا على هذه الطائرة غضب غضبا شديدا وكان قد اتصل بأهله هنا في مصر ورتب ترتيبات معينة لكن عاد إليه إخوانه وقالوا والله يا شيخ سمحنا ما الأنش حاجز على هذه الطائرة أو على هذه الرحلة هو يقسم لي أنا بالله يقول والله غضبت ويعني تألمت وقلت يا إخوة انا أنا أخبرتكم بموعد الحجز قبل ذلك بأسبوع وأنا عندي ترتيبات وعندي وعندي وعندي يقول يعني غضبت في نفسي وحزنت من إخواني وظننت أنهم قد وقعوا في تقصير ما يقول وفي اليوم التالي في اليوم التالي نسمع الأخبار في كل وكالات الأنباء وفي كل نشرات الأخبار هذه الطائرة هي هي قد احترقت وهلك كل من فيها بلا استثناء يقول قل بالله عليك بأي لغة أحمد الله تبارك وتعالى وكيف أحمد المحمود لذاته جل وعلا على هذه النعمه ان منن الله تبارك وتعالى علي بنعمه الامهال وهذه نعمه احنا مش منها نعمه الامهال ان يمهلك الله تبارك وتعالى لتعمل صالحة فانت الآن في نعمه عظيمه الا وهي نعمه الامهال الا وهي نعمه الامهال الله تبارك وتعالى لتكتسب حسنه لتعمل صالحة أفق يا أخي أفق والله الذي لا إله غيره إن نعمة الإمهال من أجل النعم التي تستوجب الحمد وتستوجب الشكر وكثير مننا في غفلة عن حمد الله عليها وعن شكر الله عليها أن يمهلك الله يوما آخر ويوما آخر وسنة أخرى وعاما بعد عام لتعمل صالحا ولتعود إلى الله ولتستغفر الله جل وعلا ولتجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا ايا عبدك كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية انسيت لقاء الله واللحدة والثرة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي من شك عدت من سراب فيه تمتو وعلى وجه شضايا ندم فيه